ي س أ ل و ن ك ما ذ انفقتم ي و ن ن قل ق ما أ ف من خير فللوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير ف إ ن الله به عليم